ل و س و ا ل ن ا ل ق ر آ ن ا ل ح م د ل ل ه you、uh -huh. ما كان。 إ ن م ا سلطانه على الذين ي ت غ ل و ن ه والذين هم به مشركون الذين آ م ن و ا و ع ه النابلسي ن و للعلوم ق <تصفيق> د الاسلاميه